الضمير في عليها راجع إلى غير مذكور وهو الأرض لأن قوله من داب يدل عليه لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب على الأرض ونظيره قوله تعالى ما ترك على ظهرها من داب، وقوله حتى توارت بالحجاب أي الشمس ولم يجري لها ذكر ورجوع الضمير إلى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب ومنه قول حميد بن ثور وصحباء منها كسفينة نضجت به الحمل حتى زاد شهرا عديدها فقوله صحباء منها أي من الإبل وتدل له قرينة كالسفينه مع أن الإبل لم يجل لها ذكر ومنه أيضا قول حاتم الطائي أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقوله حشرجت وضاق بها يعني النفس ولم يجل لها ذكر كما تدل له قرينة وضاق بها الصدر ومنه أيضا قول لبيد في معلقته حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها فقوله ألقت أي الشمس ولم يجل لها ذكر ولكن يدل له قوله وأجن عورات الثغور ظلامها لأن قوله ألقت يدا في كافر أي دخلت في الظلام ومنه أيضا قول طرفة في معلقته على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي فقوله أفديك منها أي الفلاه، ولم يجل لها ذكر ولكن قرينة سياق الكلام تدل عليها وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يؤاخذ الظاهر أن المفاعلة فيه بمعنى الفعل المجرد فمعنى آخذ الناس يؤاخذهم أخذهم بذنوبهم لأن المفاعله تقتضي الطرفين ومجيئها بمعنى المجرد مسموع نحو سافر وعافى وقوله يؤاخذ إن قلنا إن المضارع فيه بمعنى الماضي فلا إشكال وإن قلنا إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو المستقبل وهو قليل كقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وقول قيس بن الملوح ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهر ولا يمكن بتاتا في البيتين وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهون. لأنه عبر عنه بما الموصولة وهي اسم مبهم وصلة الموصول لم تبين من وصف هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه ولكنه بين في مواضع أخرى أنه البنات والشركاء وجعلوا المال الذي خلق لغيره قال في البنات ويجعلون لله البنات ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة كقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى الآية وقال في الشركاء وجعلوا لله شركاء الآية ونحوها من الآيات وبين كراهيتهم للشركاء في رزقهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أي إذا كان الواحد منكم لا يرضى أن يكون المملوك شريكا الله مثل نفسه في جميع ما عنده فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه على عباده وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان في قوله وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا الى قوله ساء ما يحكمون وقوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كما تقدم قوله تعالى وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب فيزعمون أن لهم الحسنى والحسنى تأنيذ الأحسن قيل المراد بها الذكور كما تقدم في قوله ولهم ما يشتهون والحق الذي لا شك فيه أن المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا فسيكون لهم فيها احسن نصيب كما كان لهم في الدنيا ويدل على صحة هذا القول الاخير دليلان احدهما كثره الايات القرانيه المبينه لهذا المعنى كقوله تعالى عن الكافر ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لا وقوله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا وقوله وقال لأوتين مالا وولدا وقوله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات الآية إلى غير ذلك من الآيات والدليل الثاني أن الله أتبع قوله أن لهم الحسنى بقوله لا جرم أن لهم النار الآية فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرنا والعلم عند الله والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن لهم الحسنى في محل نصب بدل من قوله الكذب ومعنى وصف ألسنتهم الكذب قولها الكذب صريحا لا خفاء فيه وقال الزبخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب الآية ما نصه فإن قلت ما معنى وصف ألسنتهم الكذب قلت هو من فصيح الكلام وبليغه جعل قوله كأنه عين الكذب ومحظه فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته كقولهم وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر انتهى وبذا نكتفي في لقائنا هذا ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته